إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور دكاد تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سالهم خزنتها سالهم خزنتها لم يأتكم نذير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 بل لجوا في عتوي ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من, أهدا من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إن من العلم عند الله وإنما أن ندير مبين فلما رأوز الفتن سيئت جوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنت به تدعون قل أرأيت من أهلكني الله وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ وَمَنَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا